اللهَّ الذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا ثمَُّ استْتَوَى عَ العرش ثمَُّ سْتَوى عَ العْرشِ وَسَخخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كلُّ يجرِْيأَجَل مُسََّ.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 وَإِن تَعجبََ فَعجَب قَوْلُهُم أَإذَا كُ تُرَابًا أَإَِّ لَ فِي خَلْقٍ جَديد أُلائِكَ الذيذنَ كَثَرُ بِرَبِّهِم وَأُلَهائِكَ الأْولالُ فِي أَعْنااقِهِمْ.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 وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ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 إِلَّا كَبَاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَائِلِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ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 كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 والَّذينَ يَصلِونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَ يُ صَلَ وَيَخْشَونَ رَبَّّهُ وَيَخافَُسُ الْحِسَاب وََّذينَ صَبَرُ بتِ غَ أَ وَجههِ رَبِّهِم وَأَقامُ الصَّلاةَ وَأَن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 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريب او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا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 إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلا قَدَ أَرسَ النارُرسًُا مِ قَبلِكَ وَجَعَناَا لَهُم أَزّواجَ وَذُِّيَ وَماَا كانَ لِرَرسُولٍ أَ يأتِيَ بآيَةٍ إِلَّا بإِذْن الل لِكُل لِأَجَلٍ كِتاباب يَمْحُ اللهَّهُ مَا يَش وَيُثْبِن